كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرباً رقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك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 ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم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 وللكافرين أمثالها ذلك في أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وَعَمِلُوا وَالْحَائِطُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ مَا يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَنَحْنُ مَثَلٌ لَّهُمْ وَكَأَنَّهُمْ قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك لهم فلا ناصر لهم أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ كَمَن زُوِينَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَالْحَيَاةُ تبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس من لبن لم يتغير طعمه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 فَرَوْضُ سُقُومًا الْحَمِيمَ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا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 أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم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 فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا وزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسجوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين يرتدوا على دفارهم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 أَمْ حاسبا الذين في قلوبهم مرض ان ليفرج الله اضغانهم ولئن شئنا لاريناهم فلعرسهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول الله يعلم أعمالكم ولنبيل أنكم حتى علم المجاهدين منكم والصابرين ونبيل وأخبركم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وش o Ressulün <Sessizlik> بعد, mebap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 فلا تهموا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا ستكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إِن يسألكمها فيُحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم.